رفع اليدين في ا ل ص ل ا ة ا ل ث ن ا ئ ي ة في ثلاث حالات و رفع اليدين في ا ل ص ل ا ة ا ل ث ل ا ث ي ة في أ ر ب ع حالات هذا هو الصواب ا ل ث ن ا ئ ي ة ترفع اليدين في عندك بالحرام و عند التكبير و عند الرفع منه إ ذ ا كانت ث ن ا ئ ي ة أ و ر ك ع ة و ا ح د ة كالوتر ثلاثيه او ر ب ا ع ي ة الموضع الرابع عند قيامك من التشهد ا ل أ و ل ق ي مسمى ا م س من إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم درس للشيخ ابن عثيمين ر ح منقول ة الله عليه م من, من دروس الحرمين الشريفين و أ ن الشيخ ابن عثيمين قال ا ل أ ف ض ل أ ن تقول لا قدر الله ولا تقول لا سمح الله قال لان ق و ل لا سمح الله يدل على أ ن هناك أ ح د ي أ م ر الله فلذلك ا ل أ ف ض ل يقول أ ن تقول لا قدر الله للحديث ولكن قل قدر الله وما شافعل ء ا ل سائل أ ب و أ ح م د من الجزائر يقول من دخل المسجد و علم يقينا أ ن ا ل ص ل ا ة ستقام بعد د ق ي ق ة فهل يشرع له الوقوف أ و الانتظار حتى لا تفوت ه ا ل ص ل ا ة في الصف ا ل أ و ل إ ذ ا ت أ ك د أ ن ا ل ص ل ا ة ستقام بعد د ق ي ق ة ي ن ت ظ ر ياخذ مكانه من الصف ويذكر الله عز وجل ويدعو الله حتى تقام الصلاه ة طيب ل